معانا سنه 81 كان خدنا حششه كده عدنا فيها سنه كانت غريبه قوي كانوا مجمعين فيها كل اللي اللي تتصوره وما لا تتصور اي حاجه فكان معانا يا جماعه شويه جماعه ترامويه كانوا لبسوا اخضر ويعملوا بتاع كده على المركب كبير قوي كان حاجه غريبه جدا كنت عرفت قبل ما اوخش السجال والناس دي كانت غريبه في شكل تساله انت اسمك ايه يقول لك عبد الله شغال فين فيه ارض الله طب شغلتك ايه؟ عابد لله فكان يعيني الضرب وضرب ما انتعرف ان بحق ام عامش فاضل بقال الكلام ده ما يفهمش الكلام ده اسمك ايه انا يقول له عبد الله ياد عبد الله مين يا الوقت عبد الله, الله. ايو ابن مين ابن عبد الله طب ازيله ما عاديش عايز يقول اسمه علوانك ايه يقول له فيه ارض الله ياد ارض الله فيه ان صمت مهمني في الخلاصة فكان عندهم حاجة اسمها الرزق لما يجي لك يكسر الشدات ويخش يبقى انت بتشتغل ليه يبقى انت مجنون امتشى اه هو ربنا هيبعت لك الرزق وكان قال لهم كلمه اسمها ايه رزقهم ساقه الله اليك فكانوا يقعدوا ولذلك عندهم لا يئسوا فراصير ولا بأس ولا بلغيث حرب التصيب بالباء وبراديث مرغوب قلنا تجيبه يرزق تمالكم من الله هو انا تعالى ربنا جعله رزق ليك هتقول له لا كان شوف شوف الافكار اللي كانت كده طب كان غريب لدرجه انهم كفلوا الطبيب والصيدلي ومهندس الكهرباء ليه بيقول لك الطبيب واذا مرضت فهو يشفيك وما انت بتشتغل ايه وما انت بتشتغل دكتور يعني دكتور على ايه انت انت ايرهم مع الله هو ربنا اللي بيشفي والصيدلي يصف لي الدواء كنا نقول طب ده كله يعني طب ربنا مش وافق على كده لا يعني يا. لكن متاع الكهربا ده ايه مغانس الكهربا يقول لك اهو ده ابو الكفر ليه؟ قولك ربنا ضلمها انت بتنورها يا لا هل بان؟ اول الله يقولك واجعلنا الليلة اللي بهتها ربنا ضلم الكون انت اتنوره ها الهو مع الله يا لا هدول ما كانوش يفضل بالأخذ ده شاب خالص الواحد يوم يعيه يقولك لو راح للدكتور يبقى كافر تفور؟ طبعا بقى وضحكوا عن نفسهم بعد كده مره واحد الدرس ضرب الله يكيك بقى انت شر وجع الايه الدرس ودرس ضرب اه اعمل ايه يا واد اوعى خش بك اوعى هتقول لي اروح للدكتور ولا اكذب ابقى ركبه مجرد درجه اولى كفر يبقى كفر هعمل كده والله بس كان بيروح من بره بره يقدروا يكملوا واحد على واحد شيء واحد درس ويبقى عامل فبيوقف ضد الفطره فالمهم الاخذ بالاسباب كنا نقول لهم خدوا بالاسباب بس ما تتوكلش عليهم هو قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ايه تبني بتطبط ابدا خماصه بطلعها فاضيه وتروح ترجع على الجوف بطمو بطموها مليان العصفور ده بيشغل ايه ما بيشغلش لكن مطلوب منه ايه يطير بس سير انت بس اتبع الاسباب وارجع تاني على فكره اه زمان كنت انا بقول حته البروايه دي عشان الحته اللي جايه دي لما طلعنا من السجن فهو جئتوا انهم جايبين الراجل بتاعهم الثاني بقى شخصية الثانية نيه في البرنامج ده اللي اسمه ايه ناس بتاع الجلو لا يستوافون <تصفيق> لا, لا اللي هي الناس ولا رأي دي بقى ايه حاجة زي كده اه حاجة زي كده المناجم كانوا جاي بسيدة بتعرف جابوه لي بقى جابوه لي ايه عشان يقولي سعاسي بقوله دلوقتي رأيوكو ايه في التماطم المسبكة قالوا حرام يعني ايش هتمن كبير مني يعني طماطم من لم تسبكك حرام قال له اه حرام ليه قال له ربنا خلاقها طماط انت تسبكها قال له طيب ورأيكم في ان يسكن في الظور الثاني او الثالث قال له حرام حرام ليه هو تسكن دور اولاني بجر تعلو على الارض انت جبار تعلو على الارض ورح طبعا بعد ما خلص الادوة رح تلتهم بحكي على كده عليه سيداتي النساتي لا يوجد لديه تعليم وإلى لقاء آخر في مش عارك إيه كانت تربات تربات شغلة المصيح <تصفيق> <تصفيق> عشان الماشي وقالنا شو بالدين شو بالجماعة المسلمين وبيحراموا صلاة من المسابقة وبيحراموا مش عارك شو بالإسلام شو بالدين طب وحنا كده والدين كده طب ليه تجيب اللموذج السيئ ده زي نظر ما بيجيني واحد ما بطلش ليه قوله الله أنا عارف من الصلاحين وصلاكوا وما ما بطلت كحاش ليه أصلا أنا نحسن من نبي صلا ما شاء الله انت احنا بنصلي اه انا بركع حاجه احسن منك هي ليه ليه يعني عشان بافكر احنا صالح احنا كمان احسن مننا ازاي والله يا مولانا صراحه كل اللي اعرفهم ما اعرف واحد بيصلي عشان واعرف واحد بيصلي مجب واحرف واحد بيصلي باسمي واعرف واحد بيصلي وحرام يناصاب اقول له الله هو انت ما تعرفش الا اللي زيك مفيش حاجه نظيفه و